ويريكم آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كان كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ في وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسوله بالبينات فرحوا،, فرحوا بما عيدهم من العلم وحق بهم. ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا قالوا آمنا بالله وحده آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا وكفرنا بما كنا نبيهم مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسرنا ذلك الكافرون.